فلما اتاه نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى ان لي انا الله لا اله الا انا الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري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 قال ربنا إننا نخاف أي أن يفرط علينا أي يفرط علينا أو أي يطغى قال لا تخاف إنني معكما إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول ربك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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سِوَا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم واسروا النجوى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 وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقو فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم سحرهم يخيل إليهم سحرهم أنها تسعة فأوجس في نفسي خفتم موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعو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 فلا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من فلاف، ولا أصلب أنكم في جذوع النخل، ولا تعلم أن أيونا أشد عذابه وأبقى. قالوا لن يؤثرك على ما جاء أنا من البجنات والذي فقرنا، فقد ما أنت قاب. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحث والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إنه من يأتي ربّه مجرماً فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومي يأتيه مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك فأولئك لهم درجات العليا جنة عذراء تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده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 ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا, فيه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى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 فَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَم أَرَدْتُمْ أَم أَرَدْتُمْ أَنْ يُحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْنَاها فَقَدَفْنَاها فَكَذَلِكَ الْقَصَمِرِي فأخرج لهم عجلاً جسد له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَتَّبِعُونِي فَتَتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذ رَّأَيْتَهُمْ ضَلّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّمَا تَأْخُذُ بِالْحِيَةِ وَلَا بِرَأْسِي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 قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أتباع ما قد سبق وقد قد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا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 إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ اللتمفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون به علما وعنت الوجوه للحيل القيوم وقد خاب من حمل رزما وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ الْمَاءَ فَلَا يَخَافُ الْمَوْءُ وَلَا هَضْمَاءَ وَكَذَلِكَ أَنْسَلَمُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ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 فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك ما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرا وأنك لا تضمؤ فيها ولا تضحا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 قاله بقا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإنما يأتينكم مني هدا فمن يتبع هداي فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها